وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا فَإِنَّ لَكَ لَا آيَةَ تَرَىٰ تُخْرِجُ مِن ودم لبنا خالصا نسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم لبنا خالصا Hvala što In في ذلك لآية لقوم يعقلون زين يو ميم ما يا رشود في ذلك لآية لقوم قم من يرد الى اودى لل امور لك لا يعلم ما بعد العلم شناء ان اَيْمَانُ نُظُمٌ فَظُمٌ فِي السَّمَاءَ كَمَنْ بَيْنَ مَنْ تِلْ أزواجكم بنين وحفظة ورزقكم من الطيبات أفقل